بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ فَتْحَكَ لَفَتْحٌ مِنَّا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُسِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأَنْزَلَ سُورَةَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حكيما لِيُؤْجِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ قال سين والمشركين والمشركات عذاب ني نب الله والنسع عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساء مصيرا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 إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أغفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون مِنَ الأعراب شغلفنا أموالنا وأهلونا فاسفع فر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم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 وَاسْأَلُهُمْ عَن ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَمَا هُمْ كَاذِبُونَ وَقُلْ إِنَّ السَّوْءَ وَقُمْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انقَلَطَتْ إِلَى مَغَانِمَ لَئِنْ تَأْخَذُوهَا لَذَرُونَا نَسْتَبِعْكُمْ يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بم تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.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 ولو قاس لكم الذين كفرون ولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبجيلا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 وَلَٰهُنَّ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَأُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ عَوْرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيَدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ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 تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التورى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على شوقه يعجب الزرع ليضيظ بهم الكفار وعد